Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, nabijina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahu wa salim taslima ammabad. Adithim wa salkiya sallallahu alaihi wa sallam araehu wa salam araehu wa buharia muslimikas sargira, wontin nu irra walkabsi, dak dirbu dansat nam wamtu, iyo dak dirbu nam wamtu, gargara irra walkabsifna. أبي هريرة رضي الله عنه حديثي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأو نبي وننية من دعا إلى الهدى نمن قجلت إنما كان له من الأجر أبن سأجر كبير مثل أجور من تبعه أكم أجر أبن إتوامن دبیت وامن سنفان إمداز سن إنين أجر كب أبن إنما دربو سنت وامنن قجل سنت وامنن أكم سن أجر كبير لا يينقص ذلك من أجورهم شيءة. نnin جرس gar gar القode في jiيا. Kafane جرnin tewan sun ف mid ماام mit kannneni ك أجس الن من وامnin dirرب الن أجر qلا dan سائ kann الن جرير gar الله عليه ووس مننداء إلى الهود نن قج الن كان له من الأجر أبس hin قبل الأجر. مثل أجور من تبعه أب أجير أبن فان ليد كجيلي توامن سنفان بيامي مدافذ إن أجير قب أبن كوننن أكم سنقب لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نمن أجير سائر رئي رسني أما غرغر قودن في يا نبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى الضالة أبن دوب دربوب الليات نموى منه كان عليه من الإثم أبن سأكم سن دان قبا مثل آثام من طبيعه أكم نمنين دامب سن لكي ملاس دبيسة سن لغي إنن لجي دامب سن ملاس إنن دامب لارجت أبن دربو دامب سن تنموا من إنن إنن أكم سن دامب لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا نمنين دامب سن غرغر قودموا في الجرية ننو البتامي سن تنموا أبن دامب سن تنموا وامي جيسة سنو ندامب مرات aminne aban wa mi sundage fani gemedir budan biya sundage midasinne inninnen hamtu innin midasun akum sundambi iradargeta nabi sallallahu alaihi wasallam dum namnin walbaisa dirbu innini dirbu kajel tua taajiri radargetu ishi sunin nurrafedeni mala tin dirbu hamtu tinamaw amtet namnin deke dambi midas atinnen ka tinamaw am dambi dargete dabarte abankuninnen dambi dargeta kami Tub dibenne dirbuda saad innama waamati Mati borbanu. Subhanakallahumma bihamdi. Asyadu an la ilaha illa anta saghfiruka wa atubu.